للرجال نصيب من ما ترك الوالدان ولا قربون وللنساء نصيب من ما ترك الوالدان ولا مما قل منه أو كثب نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوا منه وقولوا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية ضعافا خافوا عليهم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 أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلون ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فله النص ولي لكل واحد منه ما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثا وابواه فلؤمه الثلث فإن كان له إخوة فلؤمه السدس من بعد وصية يوصي